ااه ااه ااه ااه ااه ااه ااه اللي يقول غمض عينيك وامشي معايا وشوف بعانيا قل وقت الخطر هتخاف على مين على نفسك ولا علي اللي يقول غمض عينيك وامشي معايا وشوف بعانيا قل وقت الخطر هتخاف على مين على نفسك ولا عليا محدش بايدوا حاجه صدقني مهما عمل لبي قصر طريقه ولا بيحقق امل اعمل نفسك بنفسك ومحدش يعملك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 مختصر المفيد محدش من العباد بيقرب بعيد كله بأمره معاد لو حتى رزقك يقل لو حتى سابح فيهم ما تشوفش نفسك أقل ما تشوفش غيرك أهم المختصر المفيد محدش من العباد بيقربش بعيد كله امرو معد لو حتى رزقك يقل لو حتى ساعتك هم ما تشوفش نفسك اقل ما تشوفش غيرك أهم ما حدش بيدو حاجة ستتاني مخطوع عمل لم يقصر طريق ولا بيحقق أمل اعمل نفسك بنفسك ومحدش ما حدش يعمل علاق واما الأيام تنفسك أحسن ما تديل اللي. يقول غمض عينيك وامشي معايا وشوف بعنيا كل وقت الخطر هتخاف على مين على نفسك ولا عليا